المؤمنين الزاني لا ينتحر إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتحرها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين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 أنكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل مريم منهم ما اكتسب من الافر والذي تولى كبره منهم له عذاب نظيب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين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 وَلَا إِكَمُ بَرَأٌ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا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 وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تذخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم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 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ, بعولتهن أو أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ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 وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم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 أتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاي إن أرادا تحصنا لتبته وعرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهُ النَّفَعَ إِنَّ اللَّهَ مِن بعد إكراهِهِمْ نَغفورُ الرَّحيمِ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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض منها شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسحنا نور على نور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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يطافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحباً سَنَمَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَثَرابٍ بِطِيَاعَتِهِ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً إِذْ لَا Hasta jika jadahulam yajdhu shay'a, hatta jika jadahulam yajdhu shay'a, wa wajda Allah indahu, fa waffahu hisabah. Wallahu siriul أو كظل مات في بحر الديان يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه سحاب بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورا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 فَمَنْ مِنْ مَنْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بُقُنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلِينِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ Yahuluk Allah ma ya sha. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Lada azalna ayatim ubiinatim. Wallahu yahdi ma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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعينين أفي قلوبهم مرض أمر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 يا الله ويتقه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُ قَاعَتُهُ مَعْرُوفَة إن الله قبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم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 فَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ